ل ف ل ه ت و ر ب ا ل ن 「今日も一日中は私たちの暮らしを楽しむことに夢中であろうことに夢中であろうことに夢中で يَوْمَ ي قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسوء 「まこわくん」ならいいまうなかんわべっせんはそりゃあ م ن ه م ا س ق و ن ع ه ا أ ن ا ل ل ه ي ح ي ي ا ل أ ر ض ب ع د م و ت ه ا قد ب ي ن ا لكم ا ل آ ي ا ت اسماء ل ص الله ا ق <تصفيق> ر ا ح س ن ى